صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد قال ملف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة صلى الله عليه وسلم الزكاة ليب من القضاء العربي أن ما بالله يقع أن وياه والزيادة والإلهة التطهير والإلهة إذن كذا مرص حوية وحاولة وعجبية ثلاثة أربعة حجرة لكن ثلاثة بعد الهجرة ثلاثة أربعة حجرة ثلاثة أصباحة ثلاثة أربعة حرافة في حجرة باب ما شاء باب يتجيب اي كوه جبس في شيء الحديثة الزكاة الزكاثة اي كوه جبس أحدثني يحياء عن مالك عن عمر بن يحياء المازن عن أبيه أنه قال وحوري أنه قال وحوري صمت أبا صعيد الخضري إمام غلى يقول صغر قال رسول الله الرسول كلا وحوري صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أو صقل ليس فيما دون خمس دوذ شناف أو قيل أو حقوة سيماعها عن صدقة وحصدقاء وليس فيما دون خمسة أواقش شوق روحي كوسي ماهن صدقة صدقة ماهن وليس فيما دون خمسة أوصوق شوق روحي كوسي صدقة صدقة ماهن حديث بخاري مسلم باصو صار وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبي صعى تعالى الإنساني ثم المازنية عن أبي سعيد الحضرية من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحولي ليس فيما دون خمسة في أو صحي شوص الوحي كوسي معهاني من التمر التمتح كذا صدقة محصدقا وليس فيما دون خمسة, في خمسة أوائية شوص الوحي كوسي من الورق في ضعن صدقة محصدقا معهاني وليس فيما دون خمسة, خمسة ذودي من الإبلي في حني فيما دور خمس زود شم ن فوقي لوحي كهوساي برسمها حاني وميل ابيله جيلا صدقه واحطلاقه مرخه ا وحويان جيلا مرخه شم في في واجبتا في الظلن وحيف في واجبتا مرخه وحاويان شون وقيدود مرخه قيددا كلي 4 درهم راحنا قال يس الله او درهم ابي نكونيسا 200 درهم مرخه صفر قيغاد ba marqas xawiya laga bixinaya ee waxa laga bixinayaa naq warqabucul bashad weeya xalo qaybto ee xalo qaybinaya marqas xawiya 17200 qayb 22 kaas 4 oo si qaybili meesha afrad oo marxa ويا هي جينا لما خشبت الكوه جبتها شربتها هي مرخه هي فليده و حقه كسوغو ايرى سنه شوصي يعني شنطه وصفي ياد انا مرخه حويه و الله المستعان عليه ثقل شنطه وصفي شنطه وصنا مرخه وصلي و لحرصا لحظه قاصع وحويه مرخشان لو ضفت و 300 هوسا 300 باقل او صعب مرخي حويه و بالغه بخير يا وايه الله والسلام عليكم الله حدثني عن مالك انه برقه وحسون قال انا محور وعبد العزيز كتب يرو قده الى عاملتي عامل ش على الدمشق. دمشق على عامله. عامل دمشق هو على انا اميليجي اميلتي سيبو قري الى دمشق دمشق هو في الصداقة الزكالة مرقص وصوص وشقيرا يأصى الرؤية الزكالة إنما الصداقة صداقته في الحرف وبارها والعين الذهب كي في الضلع والماشية حولها الحرف قوي حولك كالصلاب أغلب الله يقال لا عين صراوحا وذهب كي في الضلع ويا ماشية لنوان المعريض واللضع يقال يأريك ويا أرى مالك محبيري و لا تكون الصدقة معها ليس إلا في ثلاثة أشياء صدح شيء مهياني في الحرف حوية بيرها يوال العيني مركز حوية ذهبية في الضرع يوال الماشية حولها النبع ليناه باب الزكاة الزكاة و بابي في العيني في العيني عينته عينته أشيق العركوية و من الذهب ذهب ككملة يوالورك في الضرع وحدثني يحياع مالك عن محمد بن عربة المولى الزغير أنه سأل القاسم بن محمد بن ودي عن مكاتب من أضواء مكاتب والله استغرسنا ذو قطعه وقوي بمال مال عظيم وي... وي... وي... مالك عظيم ويه مالك مقابعة المكاتب وحلى إلهه وأخذ مال معجل منه بدون ما كوتب عليه ليعجل عزقه waxaa la yiraahdaa markaas in maal farobbadan muqaddacu wax weeye adoon suugitaabine buu maal qaadaya maal farobbadan buu ka qaadaya ama uu adoon qayb buu ka qaadaya maalaha maalka marbu ka aado ma maal kaas maal kii lagu kitaabiyay iyo lacagti lagu kitaabiyay baa haariib oo kitaabadu waan ku xirayiba koraysan intii aad qoonci maraxa soo hayaan oo sida ay dhacdo oo maraxa aad ka taabayso waxa hablan inaad xaq aad maraxa soo hayaa muqaadaca wax leedahay oo wax yar isam inta waan ku qabayad leeyahay laakiin inta aad soo laaga hada اذي انا اوفى يا خريسا بو اي فدى فوقه ورصته المكاتب مكاتب, مكاتب كله المكاتب كله هي سر اصول نادي قادع وكله مقاطصوده بمعنا بما عظيم قوي هل عليه شيء سمطاي في تحديث سكات محزكه ومعنا حوله على دور كقاداي زكما له ليه هي فالقاسم حويري <تصفيق> إِنَّ أَبَا بَكَنُ الْسِدِّيقِ رضي الله عنه لم يكن معه يأخذك كقاضة مما مَالٍ مَالٍ كقاضة زكاةً حتى يحول عليه الحول صدق الله صوريه مع إلا صدق الله صوريه عندما حول مالك عد كقاض دي عدوان كان هدوز زكاقية هاي صدق الله بلابيه مالٍ كارس بأصدق الله بلابيه اللي حيث تخصوه بشي مرخو صدق الله قال قاسم من محمد ونا بكر الصديق وحول وكان او بكر وحو هذا اعظم ما صدق في مرخصيه اعذياتهم فايو يفود مرخصيه يسالو ويجري رجلا لمكه هل عندك اكثار ميامن مالي وحوله اكثار مياه هل عندك اكثار مياه من مالي وحوله وجب عليك هل عندك اكثار مياه من مالي وحوله ولا سوى وجب عليك واجبت في حولها المحذيث لك واجبتي الزكاة زكذو فإذا قال المرخو إلى أن عمها أخذو كقا ذجلا من عطائه عد يديسة زكاة ذلك المالي مالك إيساق الزكا ذيسة ويقال أدو إلى اللام بينا أصلا مودي بجليلي حقيسة عطاءه عد يديسة ولم يأخذ منه شيئا وحكمنا قا ذجل بمعنى وحويان مالك أي مرخص حويان دولدو خصيصو hadewo ayi dowladda barxaa way maalku ay fuusiso hadu sida ka gaaro miskaala marqabaad ka dib xili diib marqabaad gaarinna yaa lagu may gaadi may marku yiraa waxa kuma qadi jiray jiray waaye ما السلام وودي و حد يجيش في معنه وحويدين جلي و مال زك مال وحويا ما هيصطى زك قاري وييدين جلي حدو يراه حوا هيصطى مش شرق وكانوا وبخروا فاذا اعطى الناس ضتهم مطلب سياطيات بعد عطي يوم فذا يسال الرجل نم هل عندك اكتا لمياه من مال يسالوا الرجل نمك وحويدينجره هل عندك اكتا لميامن مال وحولا وجب اي عليك ان فيه مالك احد اذا زكاه زكوا اذا ارملا طيران عمها اخذوا اخو عليجره من عطايا من عطائه عطيه عطي ذلك كمال مال مالك يسوقه عليجره معنى ذلك المال مالك اسغا زكديس ومالك القفكر وحيصه إذا كذا قاري لا عكس كمون قاد يجري وحكا جري جري مالك قيمتها كبه حيثي إذا كذا بمشاركي سكسي جري وإن قال الله إلا الله من مليه مالك وحي إذا كذلك قارنه أصلا ما وقف إليه قفك حقيسه عطائه عن يديسه ولم يأخذ كمون قاد يجري منه حقيسه شيئا وحبا وإذا كمون قارنه محلا يقادي وحدثني عن مالك عن عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة عن عبيها أبيد بكورس قال وحيد كنت وحنا إذا جئت عثمان من عفان مرقى نتقه أقبض وانقالج لعطايا عبيا ذايدا مايا إذا جئت مرقى نتقه عثمان من عفان أقبض عنو قادني عطايا عبيا ذايدا سألني ويدي جري هل عندك أكتاد ميهي من مالي وحوله أو الجبل أي واجبتي عليك الدشاغة في الحديث الزكاة سألني واجبتي قال وحولي فإن قلت وضغره معم أخذ وكفائزة من عطائي وحويسينيو زكاة ذلك مالي مالك عزيزة سكريسة وإن قلت وضغره هل دفع إلي ويدي وجري عطائي عضية ضيدة مع نوحو marka waxa waxa sidaas buu marka waxa laga qaadanayaa asmartan waxa laga qaadanayaa maal baad waxa way heestay xikra marka waxa ugu laha maal ka laftiisana shardi ma aha isaga laga waxa لكن waxaa shardi من mid jinsi inuu kamid yahay haddii uu waliba tan hadii mid jinsi uu kamid yahay khilaaf ku soo noo oo maxalan waxaa istaah 200 oo fid ee waxaa istaah 200 oo istaah la aksoro badan oo labadi boqol ee fidmadaha ee haysta haddii barxan suhuyan ay u qadso ay barxan suhuyan zakadi waxaanu waxa ka baxay sharuumo 20 labadi rubuucul cashada ee ka baxay fa waxa la sameeyay dowladan mesela mushaarqa qadaneysa mushaarqa ربع العشر سوماها مثلا شرية الباكبحيين مشار مشارقا لك الجرية حد يمرك يسكو الجنسي أيهين خلاف مصر ونمركة لكن يسكو الجنسي هضينا مثلا العقدة الهيستة وافضة ذهب بان الوصية ذهب كامل كبيرت بحيان كتاب يحمي دي سبحانه في ضراء الهيستي مثلا ذهب بان الهيستة العقدة الوصية ينوافضه وكبيرت بحيان كتاب بسألنا ويحكاها ليا لا فهمه وحلمين waxaa dhacday ee loo ma lagu leeyay sidban neefo walaa hadlay dahay sidban ki neefelada ahaa ee lahayd balka warmarka saxawu مثلا ka wajibaya dibeer oo hadal la dooraa ee laba jir soo ba masal tarow dabaal samanti la مرخم مرخه وصيله مباشره مشاركه مرخه وحل ويدنيا ورخولها مرخه سحويه اد هيصطه زكبه واجبتي ها مرخم منافق خير كب حيه قيمتهس او لقى لها لغا ريبيا و هدي تعمل خلاف او لكن مسخذ جلسه هدي يجيب ومثلا لخص ذهب بار هيصطه مشاركه وحل ووسينيا ذهب اخذ ذهب كب مشاركه لووسيليه لا لغا مالك وحد ادهيسته وخي كدخيه وايه الله مستعان اه و خويل مرقس دا جيت تبرع عند تسكن سبحان ا جا جيت مرقانونتك عثمان بن عفان ا قضى منا وقاضنا يعطيه عطيه عديديده سال لي بيام مال و خورا هو جمد عليك تشار فيه حديث الزكاه تكدي واجبتي قال و خويل شن قلت و قام معمها مع من عطاي عطيه لك قال جني زكاه ذلك المال مالك ايسال زكديسا وينقل تعطى على الامل دفع علي ويدي يجري عطى على يدي يجري استفيل واحد ذكر عن مالك النافع ان عبد الله بن عمر كانوا يقول كده لا تجبك وواجبيس في مال مال في مال حول زكاته زكك مواجبيس حتى يحول عليه الحول سبح الله وصوره واي مساله ريل ميكون بالكوز في حين مال بال هي سطع مال كاني يتزكوا جاري كدبنا مشار بالو سينيا مشار كبح يسمالك لجايريا مالك مال لفتيس لقوا دحب خنايو والله فاهمين دا صومه انت امرت الله فهموا معنوه وحوي مد ولا سوا شخصيه واحد خلافه درك يجرو واحد دي ومرخصوا وياان مالك مشار قلو مالك هي سطا اسكو جيتي حين قال اسويدون ديال السجدي سي آهن با خلافات عليها و يا الله عن مالك عن شهاب الزهري انه قال وحور أول من قف و يؤخذ كقادم العقيه عم يعطيتي عم يؤي كذلك ليس سنيا الزكاه كذلك هذا وحوها معاويه بن ابي سفيان بوها قفكي سيد عبد وحوها معاوية بن ابي سفيان بوها عطيهو معنى و وح عمره يمرحه ايام ay yagu u qorayaan ay u qorriirayaan ay u sugayaan ay bangiitu marahaan ay mar qowga qorayaan ay uga suwayaan weeyaan awqad marka muqayna samadiiba marrasa marqamada waxaa haajida xataa dowladdu waxay u samaysay waxay wayaan bangi islaamka marqad waxay wayaan in dadka laga caawiyo lagu sala galay mafadadda oo xal siyaasata samadiiba لا حتى انت لا لا لو سينيا حديث زكاة غنم مرخص هو زكبي ما لقى قاديا ولا لقى قاديا مرخص اذا دي محاوية توبسياني بالله عز وجل واسي داسه الماميه وايه الله مستعانه عليه طغلان قال ما لي و خيري السنه التي سننها سو الاختلاف خلاف و نقص ما فيها السنه تحديده عندنا اغا سيدا ان الزكاه تجب وهي في عشرين دينار لما تد دينار عينا او عط معنا ذهب اه كما تدجبس يقوى جبسه في مئتي دنهم لما بقلو دنهم بمعنى وحويان في الضعهان نصابك ايكا قوى جبس يقدرك ايكا قوى جبسه ولما بقلو دنهم لعلت الذهب كالنصاب ايكا قوى جبسه انا ايضان امركاسو حويان ولما تنبينا رويان labaatanka dinaar digu wajbi salaamada dinaar roob u cusho ka baxay labaatan qeybi labaatan oo qaybi labaatan oo qeybi hayso dadisa ya laba ugu shaaysa labada waxa wayaan ee labadan waxaadu ريال بركيشاس الله في الحريا زاوكه ارحو العشر واسام عليه طوم بالون قيبينيا طون قاصعفها موتي قيبينيا مشاف افضل في ان هذا ينوي انه هيسننا اسل جهه النار مرخو خوكره مرخو صحوا شلعوا والله walla ayga mar qaadaysho bay mar qaaso xawayan koow jii sa mar qaaf San iyo sidii tan kooni waxaan talo ugu dhiftay oo ay mis Sheikh. Yah. Siddeed taniyo. Siddeed taniyo ee siddeed tani waxaan kula ku yelay booqeyay kun sanama. Siddeed tani waxaan ka kuun iyo iyo 100 kaas. Waxaa weeyaan ba waxu qaybinay 17. 17 oo qayb. يا محصل شي ديت 21 700 20 20 امسويا وكورخا وسحويه انت ام بضخووسي قيمي الساعه 11:00 قصر افروسي قيمي الساعه 8:00 الحين الساعه رقم المسلغه دا انت كاسو قادنو و خي نوقدايسو انت امرخا شو انت بسع تورو قيمي خاصو بحي 300 سوما ساسا انت انت اصلا مرقه 100 افراد بحين حي الله باكون يوه اوكا لوكو <تصفيق> لي بوغاليو صدانيه يا سانتينه الله ينهاز اللهم صل على محمد قال الملك وشوري اللي في 20 دينار لا ما تنفي دينار ناقص 80 يلون نقصان لين نقصان دون يعده زكاته وحزكاد شيء اذا معك لو عطل دينار امرها شوا نقصان او نقصان دون يعده مرغس حوليان ما ايه زكادوا مع هذا الحديث فإن زادت هذه الزيادة حتى تبلغ إليه كوغادو بزيادة هذه الزيادة عشرين دينار وماتن دينار وزينة او قميسرهم نزاما ففيها الزكاة زكادة كواجبية وليس فيما دون عشرين دينار لوطن دينار وحيكوسه يا عين او حد مرقس الزكاه زك معهان وليس في 100 درهم لو بقي او درهم وحاوي الردود ما هانن ناقصت ميهو نقصان سن لو لو نقصان سن اينا تن نقصان نقصان تيدنا يعضحي زكاته وحزك ما هذه الزياده حتى تبلغ بالله يكون بزياده هذه زياده, زيادة فيها تيدرهم لو 100 درهم وافيه وميسرا وفيها وفيه زكاتها كواجبيه كويس المرخص حاجه تي معنى هذا العنوان بمعنى لما بقول بك واجب يسعدي كذا كان نقصانه فالنقصان تاع السنهي عدى هي وقت مرخص كاواجب الله يسعدك واي فكان ان هضي تتهي تجوزتي قدبيسه في جوازي ووازنتي تمي زامن رقم صحيح قميس كتان حويا ان انتهى قدبيسه رئيس بحن ارقامو فيها دحديده الزكاه زكاه تنى ان يرى تنى نلكرن الحاتيه او درايمه الحاتيه تنى نيت وذهب درايمه و فضده فان كانت تجوز بجواز الوازله معله والمحي وكاد ليا شيخ وجيده taan nuqsaansan ee 20 ka diinaar ka nuqsaansan ama labada boqol ee dirham ka nuqsaansan hadii ay gaadayso waxa weeyaan labadan marka saxayaan boqol ee dirham labadan boqol dirham miisaan oo ama 20 ka waxan ka nuqsaansani 20 ka diinaar miisaan kii soo hadduuleeyay tan ka waajibisa oo wuxu ka wadaa dahab qeyr kale culuusiyaas so ma kala u soo dhahabki marka suba 28 dinaar oo micayaki wajbiisay dhin waxaan aragnaa in dhahab laa 28 dinaarna ka yaro isla marka 28 ka dinaar miisaankiisu oo kaloo is wasan yihiin be noo arognay ايضا مرقص حويا ويكو اجبسه ابنية مسألة مرقه اخلافه وحويا امام مالك سلاسو كبسه لكن ابو حنيفي الشافعي وحي الاهين كمو اجبسه الاهين كمو اجبسه بي الاهين مرقص مرقه الحوري فإن كانت تجوزه في مرقه حويا قد بيسه بجواز الوازنة فمرقه ميزاما اي طميسك اتغلما انت قد بيسه معنى انتو ميزام كاذو لاكا لايت وحنرقيا فيها دخليدات الزكاهه زي كذا الربحيه اذا اللي كانه ذاتيا او دراهم ذاتيا دهنيت ذهب دراهم في الضله ما لم عليه ووري في الجنل لين كان ذاتي عند 60 و100 درهم لحظه لا بقول بالقلئ اللي احنا درهم وصرف الدراهم دراهم هي وحوش مرت له ضميس ك الثلاثه ودام كيسا مرطي لقصة رفا ايطاعي ثمانية دراهمة سجدة درهم دينار هالدينار لقصة رفا إنها يذا لا تجب كما واجب سفيها دحية الزكاة وزكادو وإنما تجب الزكاة ويكو واجب في عشرين دينار لماتين دينار عينما عضوا ذهبه أو مئتي لا درهم لابقوا له درهم لنهي هالكنا وحاوليا ففا وحو حيستام وحو حيستام وقل إيا اللحنا درهم بقول يا اللي حلم كدرهم وبقول يا اللي حزم وحولها في ضاء معناها بقول يا اللي حلم كدرهم ذهب بركي هالوغ صار في لهدراه وحا هو يا سداد دي النار وهي بتغنتها امر خاص حوي هل دينار سداد دي ما هو ديمان هل دينار ما هو ديمان ya lix iyo tobankii dirhamba waa laba dinaar lix iyo tobankii dirhamba waa laba dinaar weeyaan la fahantay marxa waxa weeyaan سدت دينار اللي احنا يا فرخ افر يا من الرشحويان لباته صوما اللي احنا اللي يا افر لحيطر بالهم بيجي سما لحيطر بالهم بيجي زي مرقم حاصوهر مرقص حاصوهر مرقص حويا لحيو صدني مرقص حاصوهر ادو تغريم وحاصوهر مرقص اقليه لحيو وحد كدتها مرقص حويا ل احنا نقفر يلا عطوه فجره ما يا ل احنا نقفر لا عطوه فجره تفضلي تفضلي اللح طيب روحو حو لي يا حي لوادي مرخصوا ويا نقول يا اللحمه مشيدي راح مرضينا 20 دينار دي ونسروا الكوغي جاري وحو لي يا مرخصوا ويا وحصيناينا اا وحنقن يا ابو لي يا مرخصوا فض الذكالك مواجيسو وايه بقولي ان احنا مش يد الهم في الضرعه حد يمرك ذهب لو بدلو ايره غاري 20 دينار حد يله غاري واحزكك مواجيسو بليه انتم مكوضه اذا ما حصل قيمه يوسف وضع اه كفك في الضرعه سن النسف ايره غاري لو حزك قال لقمل ابو ليا هي قيمته وهي واحد يزاكد وكوى الجوية حولها وأن الصعب كلفته يسويها مرحبا يقول ماذا هي هذه؟ سوف يتطلب حدا وحان المرحب سحويان بقلء يأفض إياه لو تنكي الدين همه وحينه وليحه يطمم دينار ثمها صدنا ليه لحنا كنا نقول إياه لو تنكي الدين همه وليحه يأفض ديناره لحيه يطمم مرحه يأفض إياه لو تنكي دينار ثمها لو تنكي دينار ثمها الحصار صدين يحك الصدريه لبا لغا جرو صدى افربا صوره داسوا اف درهم طيب مركل لبات هي حكمه واجبسه مره دال في دم حكي واجبسه 100 درهم سوماه 400 و 600 باهتاي محكردهم a fortan gasigaagu ku buuxsan oo basiga ka dhex buleeyaa inta koroysa sakab biximeysig oo haddii dhahab uu beddelo qiimada dhahab ka bixiya kowrno waxa weeye shayga nisaabka laftiisa isoo gurqo gaar la filiyaa hay nisaabka gaar tii u ku gaarayo lama filiyo buleyaan qalam maali guuxu u suuda juldin kaan uu dawladdiisa ay taasi ku noomiyo 100 dirham iyo دراهم سبرخ الاصرفنا في بلدي ودلقيسه ثمانيه دراهمه سجد درهم بها بدينار هل دينار لو صديفه انما هذه لا تجب كوا ديسفيا لزكاه الزكوه واديسو وانما تجب واجب الزكاه الزكلو في 20 دينار دي او ما تم دينار عينا وعين قد معها او 100 درهم لا بغ درهم ولو عليه الذهب كالقون اهمتي سم رخ لباتين دينارو غير في dhalan guni ahantay go'a jirka 200 dinar gado adiguna hadda 200 ma haystid 200 iyo 600 Istanbul yahay laakiin loobqul ku gado ka bixin bulay waxba luguma bulayahay xillaydaas ah baa loob bedelna lawaatanka diinar warka saxaw iyo wayba waxba baa dherba marka taalo loob bedelimaayay bulayahay waaya haddii la haysto marxas oo laas markaa ayno واصل عمرو قاصو باهرو وكا بيحنا ذهبهم شو بيسميه المسؤوليه قال اوف هذا وفسد زي كده وحن يكون واحد بدها يقوي قال مالي ما مالي وحوليه ما مسخره الفره قال مالي وحوليدي في رجل من كان له سنوات خمسه دنانير الشندينار ومين فايده تي سي سوك سو فايديه ما غير شيء ومرخص غير شيء المرخصه كوسو فايده كسو غشيه في الحول صمت في هاو كبن عصدي فنبيت الحاول صمت كمساو الريقين حتى دلق ذي لايقاعي ما تجب وحي كواجب السفير حيث الزكاة الكريه إنه يزكيها وكساكينية وإن لم تطم ينقم يسلم منها إلا قبل أن يحول عليها الحاول انتو لصمت كمساو الريقين كهر بيوم واحد مع كريه أو بعد ما يحول عليها الحاول انتو صمت كمساو الريقين كريه في واحد مال الكريئه ثم لا زكاتها فيها زككم الصغنه حتى يحول عليها الح.. عليها حتى يحول له صوري عليها تشهد الحول سنه بيوم المال لقد لا ابو زكيه اللي زكيه وثم كهل ليا ما يبصلنا تملك ليا يدنا دينار واجب شند دينار واجبك دينار هو اصطلحوا انه لقب سنه دينار وذهب درهم نوافطه ما بفهمك دينار حداكو يراه مرخ وليا مكوضه وراه الذهب لسبوت مرخ اني سيكبو اديبته بالابطن دي وش دينار دا شويه وحدا ش ش دينار شنتين دينار صادق قناعه نسيبا دربه مرخ شحوايان خي قاعده مرخ شحوايان لابطنكي دينار باكو شقيسي وااد رزلت وااد عللسي شدي منو waxay ku gaadhey marka saxa wayaashantii ee qaddar tii zakaad ay ku waajibisay oo 20kii dinaar ah hada markud 20 dinaar ah dhammaan Ilaahay hayso laakiin waxa hada 60 dinaar 60 dinaar baa shaqrisi mushaar ki aad ka heshay iyo asalkii waxa uu cad yahay durbe waxa ay zakeriya iyo xoolisa kale gaareen ba taa socod kale zakada waa ka bixinaysaa bulweya laakiin qow aan way sanadti sanadti waxa weeyaan asalkan ma aashka ma hawl asan تحاول كيصلتي قوي واثر كده اثرت ارجع ما فكن يد هو يرب له حولها مره وحليه هي 100 دينار معاش قد دينار بالحولها لا سمحها صلوا عليه وايه حتى ثم الزكاه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيه zakadi mar qasxu ma كان sanadkana waxu dib laabaysan marka zakada mar qasxu aya gaadhan zakadku ayadoo waraaysa oo oromaay ismar qasxu aya zakadi waxa wayme sideedaba waxa loo xawlku marxan maalin haddii ay ka hor isoo oo sanadkiin gaarin maalin ku hor aday xooliiska gaaraan ama sanadkiin bal ku gaari maalin kadib ay xooliiska gaaraan yada marxa hawiyan ma aha tiidii ihtiyaj mahey maaneyd hawiyan zakala wa kabixnaa isaga على ماري وحوري في لجلن نقصك أن له خمسة دنان لشن دينار من فائدة فائدة أو غيرها بغيرك فتجر فيها كقنع صبع فلم يأتي الحاول صنك ومأيمان حتى بلغ لله يقالي ما تجيب حكوه يجب السفين وحجيزها الزكاة الزكاد أنه الزكيئة كزكينية وإن لم تتمي رميس الممي ويا الله مستعى وإن لم تتم ولم تتم ويان انت واسك واس واسمر قائد زيد وياه ولم والحاله لم تتم معي من ميسر من واذا كذي الى من الا قبل ان يحول عليها الحول صنعت انت نصر الكهر مويان بيوم واحد من ذي قبل بعدها دبدت يو, يو, يو بعدها يحول وسور عليها دشدا الحرس صنم في بيوم واحد مال الحريه ثم لا زكته فيها وح الزكاه كومه حتى يحول عليه الحور صلت بالله وسور يقول ما لا بلاوه زكية لا زكيه معنا وحاول يسكي واتبخسي لكن هو محيت ذكر الصنم قدامبه وحضر بروح صنم قدامك بحايه مره وحاويه مساله واربحها سوف ايدي واخلاف في درايو وحاولا أن صندت في مركز صورة جمعة تبحن مثل الصندت وحال الله يوفرونه يا شيكا أثر كيسي كذبنا مركز حاولا أن صندت في مركز صورة جمعة وصلنا لما أمالكي أيضا شاهدت في عيدة قيبة البدائية لأنه حانا بلغي حانا في عيدة أيضا وكير دقيقين بايها اللهم استعان وإمام البهج مركز كان لحوه يرقفت مثلا دنان نير له inna nilltaas iyo nisaabkii ay qirey taa ma tobanan noqotay ma shaqaynno qotay nisaabkii ma gaare uu ka ganacsaday kadibna isagoo ka ganacsaday sanadkiisa amaaday wayna qodobaysan tayo iyada asalka iyo macaashkan kasoo galay markii la isku geeyay nisaabkii gaadhay zakaadii way ka waajibaysaa waayo shiigan admarka waxa وين تسويه مما اصلا في مركه ليس ما صاها نظاميه تمامني ابو حريف لكن مسالته هو وياه وله هي سنه كي حتى بلاوي سنه حتى حتى بلاوي سوله هي مره ضما له ان با تبخينسان وقال مالو خوري في الجنه 8 دينار ومجيده فنتجر فيها كفن على وفي حاله عليها الحول وصلت في صوريه وال حاله قد بلغ قد الجادي ادهو فيرصو اشريل دينار ال ناتن دينار الجادي انه يزكيه وكذاك يميا مكانها مشيده يمكن ولا ينتظر بها لمسك أيوه أن يحول عليها الحاول صمت من الوصول من يوم, من يوم من مال رب الله بل ما تجيب وحيكوها جميزه وحيكو وحيكو. في حديث الزكاة وذكره لأن الحاول صمت والحال عليها هو صمت وهي أكتب والحال هي يضنة عند دوقتي عشرون اللباتان ثم لا الزكاة الزكاة ومصرنا في الحديث حتى يحول عليها إلا وصول الحاول صمت من يوم من مال رب الله بذكر جمعنا انطيلك قسمين وحويا 10 دينار راهي شطام 10 دينار بالكغنصتي جدينا صال وجود والديه وحيقه هذه 20 دينار من اسغاده و10 تاع يدارش صومهم 10 كيفه يده ها يا 10 كي اصل تاع هاي راه اسماعيل كاب اسكو كاين زركاي كواجبيسه زكدي واضح نيسه السنه صبحه عبد الله ميسد اه وحويا wa sanad koodu soo socdayso ma qofan kan faa'iida ama sanad kedu wa sanad ka marka qofan ka hor weeyaan dadda aswasida sanu shigi yu ومرحب ذات كتابة حيثي ذكره وحضن الله قمية الذي يقلعه السنة في صوته السنة في صوته باللعوية أهلاً مالك وحويله الأمر أمركا المجتمع لوكنا نسيئ عليه دوشيسا عندنا في العبيدي العبيد في إجارة العبيد له أدوما ذكرين تودا وخراجي وقراء المساكني قليها كلين تودا وكتابة المكاتبة أدوما كتابة انتيسة أنه اللي تجيبك هو الدبيس في شيء واحد منه من ذلك الزكاة الزكاة كما يجب إسوه قال ذلك كاسع ما هي راضه أو كثر ما حتى يحول عليه الحول صنوك في الله وصوره من يوم إيمان الله بالله يقبضه وقارنه صاحبه صاحب إسوه وقال المالك الحيري في الذهب ذهبك والورق في الضضع يكون إمام المالك هل كانت لا قارب؟ وقال المالك الحيري الله تعالى قال القانونا وسوافقنها بالمدينه المنوره وحويا اضماده كراينته اضماده mark la kireeyo qofka xeefta ka soo galaysa iyo guriyaha kireyntooda iyo adoonka mark hadka saway salaax ka soo galaysa wax zakaa ka waa waajib isagu yahay hatta ya xulu alayhi alhawn sanad fi laho usurigo miyooma mal صاحبه صاحب كيسه وياه وقال المالق حروف في الذهب ذم يكون وهان يا بي او يكون وهان بينه شركاي اما قد إن من بلغ القوسك يدار دو حسه قيمتي صومر يا الدينار 20 دينار و 20 دينار عين قعد او مرخه وها ويان ذهب او 100 درهم و 200 درهم فعليه دشي سوحا فيها احلال الزكاه والزكاه ومن نقصت حصته طيبتي سقفي في نقصانه اما شيء الجبا يك واجب يسو فيه حديث الزكاه زكاله فلا الزكاة علي وحزكاة اللقم له وإن بلقدها بقعده حساسهم قيبهوه جميعاً لما نرقل إسكوكيه ما تجيب فيه, فيه الزكاة زكاة الحيكوه واجلسه وكان بعضهم بركود وحياه في ذلك وكانوا أهاري بعضهم بركود في ذلك أرنكاس افضل في مره صحويه انقدر نصيب حق نصيبها بعد البركه عليه وخذا ولا من كل مثال طفتس او من اياه كمده بقدر حصتي ابتيسو انتي قنيه القدر كذا إذا كان مرخويه في حصة كل انسان وفكست مرقى قيمتيس ومن بياء كمية ما شيء مرق بيهاي شي تدبعي كوى دبيس في شيء الأحذيس الزكاة يزكدوا وذلك أنقصوا حويا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحويري ليس فيما دون خمس أواق شوق وضوحي كوسيا معهن ومن الورق في البعاء صدقة وحزا وصدقاء معهن قال مالك وحويري وهذا كاسنا أحب ما شيء اللقوف كعال بي هويا وصمعت عن مغلي لي حقيقة في ذلك أنقص maanaheedu inta amarka la isku daro waxa weeyaan dadka jahad iskule ama fiidada iskule dadka dhagay ga iyo fiidada iskule dadka noocaasi waxa weeyaan mid walba hadii qaybta u leeyahay 20 diinar ay dambantahay hadana waliba guriis uga bixinsooma hadii laakiin 20 diinar ayana qannayn oo ayana dhimayn laakiin maraxa la isku geeyay qaybaha iskule yihiin oo maraxa la intaas wuxuu wixii ka baxay marti la qimee iyo cid ku soo xagaageysa oo ma laga qaadi xoolahiisa waanta kaliya ana laba ma soo weeyaan hadii ay zakaat la mid walba golidi ahamtiisa inta uu isaga ku soo xagaageysa hadii zakaawga waajibeyso ayisana ka bixin oo wa xoolahiisa xiloo qibi iyo wuxuu kusoo hagaagaya waanta kariye qala maali gu xuri waxa la dilo abdulayle isha shibaduura 5 waqo min warqiga salaaf iyo hadii ay 200 dalhar waxa ku soo hagaagaya ka yartay sida 106 sanumar launtale dhe waxa laguumanay qala maali gu على مالي وحيري وإن كانت للرجل من هذه الصناتة وإن كانت هذه الصناتة للرجل الذهاب الذهاب أورقه مفيده ومتفريقته أكلتك بأيدي أناس تبقى مع مهود شطاء أكلتك فإنه ينبغي وحواه بأن الله يسعى أن يحسي هذه الكوبة جميعا قمان ثم يخرج أصيره ما وجه موحي كوهج عليه جشيسا من زكاتها زكالية كميدة كلها الأمان تنسك بحيه قال المالك وحويلي ومن أفاد قفت صوفيديسة ذهبا ذهب أولقنا مفضو إنه لا زكاة عليه واحد زكاة دشري سماها فيها دحديثة حتى يحول عليها الحول صند كله سوديدي من يوم ما لقبل لابه أفادها وصوفيديسة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> مع أن هنا وحوي يا ماشا مثل الظهر وحويا تذكر لعقا ماهيسا dadka aan maaha waxa aad kuuna lahayd markii la isku daro ay iska gaareysa balse waxay duyuunta zakaamna laga dixinaya macnu waasida ayimaha zakaamna laga dixinaya macnu waasida indal malikiyaduhu xawayaan waxa la sameeyay intaad kaso intaad waaqiibaysaa mid walba intaad ku leedahay wax ka soo ururiso wax ابن عبد البر والك وخص صندوق لي مسكلاسي انه واجبته خنافيه اتهون اللافتيده والداعيعه قف طف وضت شو وديرتي وهي كو واجب يسا بيدها هي مدخمسله يشير خنافيه هويان وخلاف وكج دوليان لكن وحه كو ودا اسا سيده اي مالكيه قبانها سدن وذكري ما كان حتى تصور وسوحي دينه وآيه قال المالك الحوري وإن كان لنجل لنا دوسنا تذهب الزهب أول قوى مفضة متفرقة الله وكوك لا تقسم بأيدي وناس لنضع عمر شطاء وكوك لا تقسم فإنه يمدد وحواء ضلوه يسغل يفسي عين وكوبه جميعا لما ثم وجب عليه حكوة جميعا من زكاة هذا كمية كلها لماته قال المالك الحوري ومن فأدقوا في صوفها يستذهب الزهب أول قوى مفضة إنه لا زكاة عليه زكاة وشي سماها فيها تحليل حطها يكون عليها لحوله صبت لا وصوره ليوم ما لقد الله أفادها وصوفها إليسي والله أعلم